Oh, oh, oh, oh انت يلي شايف حالك شنها صح من ذلك تحسبني بتعنا لك يا حبيبي فضها سيرة تحسبني بتعنا لك يا حبيبي فضها انت ما تستهد احساتي ولا تستهد زعنا كلها كلاها طحت على راسي لنعبت العيش فازيرة كلها طاحت على رسي لنعفت العيش ذا الديرا أنت ما حابت نباتي أنت بس تحب أبياتي صرت محبوب بمعاناتي يالله السلوان والخيرة صرت محبوب بمعاناتي يالله السلوان والخيرة يوم كنت المغرى مجيني ويوم حابتك تقلمين Ya Hsiaif, raša tisnini, besma wa alpina kshira Ya Hsiaif, raša tisnini, besma wa alpina kshira Ajra ha srra, tisja rohk, aztop ima Sestku rohk, bes sigele Washi ma slohohk, la tahasest, rohk kthira Bess sigele, waashi ma كل شيء يا لا ما ده والحلا لا زاد عن حدك كلني جنن ويض ده مثل خطوت وتبشيره كلني جنن ويض ده مثل خطوت وتبشيره والمهم يا ضحكتك سنوني يا ماطيحها مع تعالوني قحت معها وتضحكوني روحي جالك بالفتاس تظهر تحت معها وتضحكني روح جالك